ل و س و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن

م و م و ع ر ت م قد ب ه النابلسي ب للعلوم الاسلاميه ت

فاسستم <تصفيق> قرح

أ ف ض ي الدكتور م م ا

Gracias.

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي

you、no.

ولن ت ع ص ى إ ل ا ب ع ل م ك ت ط ا ع ف ت ش ل و م الاسلاميه

you <laughs>